وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُبًا مِّن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا ع امِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إلي أنما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 ذاليك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء سواء ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا آتِيَةً طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى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 اِن اَعْرَضُوا فَقُل اَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا, ألا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا فإِنَّ بِمَا أُرسلتُ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً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 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اولا مره وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وَماَا كُم تُم تَسَْتِرونَ أَ يَشحَدَ عَلَيكُم سَمكُمْ وَلَا أَبَصَاركُمْ وَلا وَلَا جُلودُكُمْ وَلاكِ ظَنَتُم أن اللهَّه لا يَعلَم كَفيرًا مَِّ تَععمللون وَذَٰلِكُمْ ظَنّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لهم وَيَسْتَعْتِبوا فَمَا هُمْ مِنَالمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ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 وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ولكم, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ, وقال إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 وَمِنْ آياتاتِهِ الَّل وََّهَار وَالشَّمْسُ وَالقَمَرّ لا تَسجدُون الشَّمس وَلِقَمَرِ وَسْجدُون اللهِ الذي خَلَقَهُئِن إِن, إن كُ تُم إهُ تَعبُدونُون فَإِن سْتَكبرَروا فََّذينَ عِ دَ رَبِّكَ يسَِّحونَ لَ بالِالَّل. يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا, فإذا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 اعملوا مَا شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلفه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 أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ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 إلَيْه يردَدّ عِْمُ السَّاعى وَماَا تَخْرجُ مِنْ سَمَراتِم مِنْ أَكمَامِهَا وَمَا وَماَا تَحمِلُ مِنْ أُثَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِْمِه وَيَوْمَ يُناَادِيهِمْ أَنَ شرَركَ إِقالَوا وَآذََّ كَمَا مِن ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يَسأمُ الإِسانَانُ مِن دُعَاء خَيرِ وَإِن وَإِم السهُ الشَّغُْ فَيأُوسُ قَنوطُ وَل إِن أَذَقَنهُ رَرحْمَةَ مِ مِن بَعدِ ظََّ أَمَسَّ لاقولُولًا النهَا ذَالِي وَمَا وَماَا أظُ السَّاعتَقائمَةَ وَلئِن وَلا إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم, ولنذيقنهم من عذاب غليظ